الحمد <سؤال> لله رب العالمين <سؤال> والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد هذا هو الدرس رقم 11 من اصول وقواعد في كتاب شيخنا عبد الله طالب بن قبل الله تعالى ونعم المعين هذا الدرس في الثامن من شهر لعام الرابع والثلاثين بعد أربعانية الثالث ربط صلى الله عليه وسلم نعم صلى الله عليه وسلم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وما بعد فقد ذكرنا في المجلس الأخير الباردة أبي إصحاق الحويني والتي يعني قال فيها أنه قد اتفق مع أقرانه أو بعد أقرانه لا نرد على أحد مطلقا فقال فكنا نشتم ونتهم في عقائدنا تفضل في فهمنا ولكن اننا تواصينا اي اننا رد على احد كده قال طبعا هم كانوا, كانوا في اضطرياء وانهم قرر هذا المبدأ البدعي مع محمد بن حسان من صفة مردين وكان مما قال أن كان الشيخ كان الشيخ والشيخ ده كان في مشايكل بينه من شيخ آخر بينه وبين شيخ آخر بس كانوا حبائم هكذا هي لغة المصريين لغة العلمة وهي لغة الغالبة على الحوانين ليتكلم بلغة العلمية بل العلمية الركيكة في أغلب خطبيه وليوسه والعل يقتضي في هذا لشيخه عبد الحميد كشك أو كشك فقال وقت مشكلة معينة <تصفيق> فاتفقت والشيخ محمد حسان والشيخ صفة نور الدين أن لا نتكلم في هذه القضية مطلقا ولا نثيرها على الاستوى ولا حتى في الجلسات الخاصة يعني من آخر مقال من هذا والذي يعنينا أن الحوالي قد قاعد قاعدة باطلة في هذا الأمر ومشى عليها لأنه والتزم هذه القاعدة البدعية وتطبقها بالفعل أنه حتى الآن ما رد على من رد عليه من العلماء ومن أهل العلم ردا علميا لعله رد شتما وسبا في بعض القنوات الفضائية أو غمزا ولمزا وطعنا في أهل الحق الذين ردوا عليه ولكنه لم يرد على أحد منهم حتى الآن ردا علميا وهذا الكتاب كتب الحدود الفاصلة في, بين في الحدود الفاصلة بين أصول مناج السلف الصالح وأصول القطبية الصهورية ويفضمن الرد على أبي إصحاك الحويني حتى الآن لا نعرف أنه رفع رأسا للحق المذكور فيه والذي أيده جمع من العلماء الذين راجعوا الكتاب وقرذوه وكأنه لا يعتبر بهم ولا قيمة لهم عندهم وهو يرى نفسه أكبر من كل هؤلاء ومن ثم كان من ضمن عباراته التي تفوى بها في هذا المجلس مجلس الذي <ت�> يسميه <metros> بالمؤامرة الأردنية ها؟ الذي جمعته فيها عصابة الأردن التي صارت عصابة حقا ضد أهل السنة وصالوا حزبا ضد أهل السنة في الأردن علي الحلبي ومشهور ومحمد موسى نصر ومن كلا معهم جمعهم, جمعهم أو مجلس أو مجالس مع في هذه المؤامرة اكد انه قالوا حواليه في هذه المؤامره اقروه ولم ينكروا عليه انه قال انا يعني اقول او اعرف اني انا رقم واحد في الجزائر بعد الالباني يقول موذبا من نفسه ويعني قاله راء اخر الان ذكره في مواضع الذي يعنينا أننا نريد أن نبطل قاعدتها البداية التي أصل لها في الكلام السابق من أنه لا يرد أحد على أحد إذا اتوهم في عقيدته ومنهجه فنقول قد جاء عمل النبي صلى الله عليه وسلم وعمل الأئمة من بعده على خلاف هذه القاعدة قد ذكرنا المرة الماضية طرفاً من هذا هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما طعن في أهل بيته في حادثة الإذك قام مدافعاً عن أهل بيته يا المسلمين من يعظون من رجل قد بلغني أداه في أهل بيتي ووالله ما علمت على أهلي إلا خيرا أو. ولما قال له ذو الخويسرة كما في حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين اعدل يا محمد إنك لم تعدل وفي رواية قال لابتقي الله يا محمد لم يسكت النبي صلى الله عليه وسلم هذا الطعANA فليس ما يسكت في عدالة النبي صلى الله عليه وسلم لم يسكت عنه قال هذه مخولة البدعية الرد وعدم الرد كما قال أباح ويني لما, لما ذهب إليه ببعض مؤلفاتي التي فيها رد عليه فقال الرد وعدم الرد إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم مدافعا رافعا البغي الذي بغي به عليه ويلك من يعدل إذ لم أكن أعدل قد خبت وخسرت إذ لم أكن أعدل وفي رواية وفي لفظ قال قد خبت وخسرت إذ لم أكن أعدل ثم يعني شرع يذكر الصفات الذين يخرجون من ضئ هذا الرجل وكذلك كما تعلمون أن غثمان ابن عفان رضي الله عنه لما حاصره الخوارج في يوم الدار ويعني نشر الطغون فيه رضي الله عنه أطل مشرفا عليهم من فوق داره وأخذ يذكر بعض التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم في حقه مدافع عن نفسه رجل الله عنه ومبين لهم أنه لا يحق لهم أن يدخسوه حقه الذي أقره عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر يعني رجل الله عنه قد قام به من أمور عظيمة في الإسلام خدمت الإسلام والمسلمين وهذا كله يدخل تحت قوله تعالى في بيان الصفات المؤمنين والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون جعل الله عز وجل هذه فضيلة للمؤمن العكس ما يقول الحوينين أن الله عز وجل جعل من صفات المؤمنين أن إذا أصابهم البغي لا يسكتون لا ينتصرون ولكن هذا النصر أو الانتصار يكون بالحق وللحق ما يعني هذا أن ينتصر لنفسه بالباطل أو أن يبدوه على غيره بالباطل إنما المقصود أنه إذا طعن في دينه أو في عرضه أو في عقيدته فيمدح على أنه يذب عن نفسه هذا الطعام وزرى الألمة على هذا الأمر فيما بعد وذكرت في الحدود الفاصلة ردى أخواني طرفا من صانيح أولا الألمة فيما نسمعه الآن إن شاء الله نعم نعم صلى الله عليه وسلم ورحمه الله تعالى ورحمه الله تعالى الله تعالى وإليك هذه من أمثلة المشرقة عن أئمة الحديث في هذا الشأن أولا الإمام البخاري رحمه الله تعالى لما صعم عليه في عقيدته وقيل إنه يقول لخضي بالقرآن مخلوقه ألف كتابه خط أفعال جبار و على الذهبي <تصفيق> ثانيا قيل ما هو ان من الصديري رحمه الله تعالى لما قيل عليه في عقيدته فاستقم مبد التشيع وبد البدني وبدعه الضبر كما قال الذهبي في الميزان ان, إن, إن على ابن ابننا ابن ابي دواد قام وصاب وعلى الذهبي ونسبه الى بدعه غضل. فصنف أعتقداً حسن سمع سمعناه فأصل فيه مما قيل عنها وتألم لذلك وقال المجرين بعد أن عرض على حيان عقيدة السلف في كلام الله والتي هي عقيدته قال فمن روى عنا أو حكى عنا فتطول عليه فادعى إنا قلنا غير ذلك فعليه لعنة ضار وغضر ولعنة اللاعبين والملائكة والناقل المعين لا, لا, لا قبل الله لا لا قبل الله منهم لا الله صفا ولا عذب وهذا كفتره وفطره على رؤوس الاشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنه ولهم سوء الدار ثالثا العدامة للبني رحمه الله سعى فهذا مثلان شهيران عن إمة السلف أولهما الإمام البخاري رحمه الله لما تعن عليه في عقيدته واتهن بأنه يقول لفظي بالقرآن مخلوق أو بأنه يقول بخلق القرآن وزيتهمة باطلة بلا شك لم يسكت البخاري من الذين طعنوا فيه رغم أنه كان من ضل من قال في هذه المقولة أحد شيوخه ومحمد بن يحيى الذهلي فلم يسكت البخاري ولم يرد بسفة لم يرد بسفة إنما ألف مصنفا علميا ما زال ينتفع المسلمون إلى وقتنا هذا في الرد على من طعن في عقيدتهم غير حق وخلق أفعال العباد فجعل الله هذا الابتلاء في حق البخاري خيرا للمسلمين طوال هذه القرون هذا الكتاب العظيم الذي قرر فيه البخاري ومعتقد أهل السنة في أفعال العباد وكذا الإمام محمد بن جرير القبري رحمه الله لما التهم بالتشيع والتهم كذلك أنه يقول لافظ بالقرآن المخلوق كتب كتابه صريح السنة ويرد فيه على من تعن فيه بغير حقا قد يسر الله أحققت هذا الكتاب منذ سنوات على نسختين خطيتين وعلى حد علمي لم يحقق الكتاب على نسختين إلا في هذه النسخة التي حققتها وإنما كان قد خرج قبل هذا على نسخة وافدة النسخة المعروفة في ذاك الوقت نسخة مكتبة ريفان في تركيا ويسر الله أني اعترت على نسخة أخرى له في ظار الكتب المصرية ف يعني أرجو أني أكون وفقت في أكرجه على سورة الأفضل وكتب طبع خلال هذه السنوات إدت طبعات على الله يسر أن هناك طبعة أخرى قريبة جديدة فيها يعني أن من الإصلاح لما قد يكون اعترى النسخة الصابقة من بعض الزلل أو وابن جرير رحمه الله كما سمعنا قالت ذكر في كتابه هذا صريح السنة الدعاء على من مش على من طعن فيه والدعاء على الظالم أو الضاغي على الظالم أو الضاغي سنة فعلى الصحابة فقد من كانوا يدعون احيانا على من دخل عليهم او ظلمهم ومن اظهر الامثله على هذا ما صنعه سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه ف كما في حديث جابر بن سمره في الصحيح ان عمر استدعى سعدا وقال لهم أو يعني ذكر أنه قد شكاه أهل الكوفة فقالوا شكوك حتى قالوا إنك لا تحسن وتصلي يعني بلغت بهم أو بلغت بلغ الأمر بالشكاوة التي وصلت إلى عمر أنهم أو أن بعضهم, بعضهم تدعى على ساعة أنه لا يحسن أن يصلي بهم فبين سعد لعمر, لعمر أنه لم يخرم عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كنت أركض في الأوليين وأخف بهم في الأخرين أي في الصلاة الرضاية يعني بيّن أنه كان يتبع صفة, صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل عمر من يسأل عن سعد في الكوفة ف... فلم يمر ببيت إلا وأثنى وخيرا على ساعد إلى أن دخل مسجد... مسجد في طرف المدينة فقام رجل من هذا المسجد وقال أما إنك سألتنا أو استحلفتنا فأقول إن ساعدا ان لم يكن يقسم بالسويه ولا يعدل في القضيه ولا يخرج بالسريه فاتهم سعدا رضي الله زورا مختالا وظلما فلما بلغ سعد فلما بلغ سعدا هذا الكلام قال ودعا عليه قائلا اللهم إن كان عبدك فلان قام يريأنا صمعة فأطل عمره وأطل فقره وحريه بالفتن فقال قاله جابر قال هذا من صمرة وغيره فقال فكبر هذا الرجل حتى سقط هاجباه من على عينيه ويمشي في الطرقات يغمز الجواره قائلا رجل أو شيخ كبير أصابته دعوة ساعد رضي الله عنه هذا جزاء الظالمين الذين يبهون على, على المؤمنين. وأيضا يعني سعيد المزيد رضي الله من العشر المغشرين بالجنة ووراوي حديث العشر المغشرين بالجنة أيضا لما ظلمته امرأة فدع عليها في قصة معروفة وأصابت أصابتها دعوته أيضا رضي فالدعاء على الباغي أو الظالم هذا مما صنعه السلف فصانعه ابن جرير هنا لم يخرج عن هذا الهدي الذي كان عليه الصحابة نعم قال المصنف حفظ الله تعالى ثالثا العلامة للباني ورحمه الله تعالى حيث فيه. طعن في عقيدته العديد من الشكرهات راه البدع فكان يحفظ له بالنقصاد ويدرع عن نفسه آلي الفرع ولمثلة على هذا عديدة منها رجوده رحمه الله تعالى على أبي, على أبي غدة الكوسري والتي دفع فيها اكتراءات العديدة عليها وعلى السلفيه فلو كان الخوايني صادقا في سلفيته وفي سلفيه اخوانهم فلو كان الخوايني صادقا في سلفيته وفي سلفيه اخوانه الذين تجمعوا معهم على عدو ضد على يضعهم فيهم فكان الواجب عليه ان يدفع الشر عنهم لان الطعن فيهم على ذمهم قال في من يمثل السلفيه في مصر ثانيا تردد واثب الله سعاده وزير الاوقاف في بعض الامارات العربيه حيث انتها السلفيين في تلك الاماره فيتهم شتى منها كما قال الشيخ واثب الله ديوان فاطمه المزني المزدردثار في مقدمة المجدد المجدد من ضعيفه الصفه القبيحه قال قد تطلب هو القوة على الحديثة الإسلامية وإنكار المذاهب الأربعة ثم عقب هذا المتد قائلا ويتزاحمها شخص يدعى ناصر الدين البالي فدفع الشيخ عن نفسه قائلا فهذا كذب وزور يشهد بني كل من يعرفني شخصيا فإن انتبابي على التأليف والتحقيق أكثر من نصف قرر من الزمان يحول بينه وبين التزاعم المجلوس واستغرق ضده عليه ثلاث سطحات ثالثا رده رحمه الله على عبدالله الصديق الغماري والذي أفضر كتابا في طنجة سنة ست وثمانين وتسعمائة والف بعنوان القول المصنع في الرد على الألباني المهتدع فبابع رحمه الله عن نفسه كما في المقزمة المجلد الثالث من الضعيفة في الصفحة الثامنة. فقال إن كل من يقرأ هذا العنوان من القضاء مهما كان اتجاهه يتساءل في نفسه متعزع ماذا اختكب الألباني من البدع وهو المعروف بمحارثته إياها في محاضراته وكتبه ومن مشاريع المعروفة مم. قاموس البدع مم. رده رحمه الله على محمد رنضان البوطي في كتاب دفاع عن الحديث النبوي والسيرة, والسيرة في الرد على جهالات الدكتور البوطي لما طعن عليه رحمه الله من خلال كتابه فقه السيرة فقه السلام رده على أهل المتعصبين تحناق وقال في الآيات البيهنات في عدم سماع الأهوار عند الحنفينة الساداة في الصفحة الثامنة قال ولو أن هذا الرجل كان مخلصا في رجل غير متعصب لمذهبه ولا أقول لمذهب من لنطل من المقدمة المشال إليها كلام الذي يراه خطأة لا لا لا لا نقل من المقدمه المشار اليها كلام الذي يراه فطر ورد عليه نعم وخارع الكزه بالكزه وحين ذلك يتغير الحق لكل في عينيه يتغير الحق لكل عينيه وهذا غريب من طيب من دفاعات الامام الباني فيرا نفسه وما أكثر المفترين عليه رحمه الله في حياته وبعد نفسه والذي به يثبت لنا عدم موافقة الحويمي للإمام الألباني في هذه المسألة المهزية والذي تتعلق بذب العالم أو طالب العلم عن نفسه إذا تعن في دينه لأن الطعن هنا يمس بالأولوية هذا الدين الذي يحمله العالم أو طالب العلم لا يمسك فقط ولم يقل أحد من البنتا من الائمه السلام طوال هذه القرون الماضيه على ما هو معلوم على على قد ما هو معلوم من ردود هؤلاء الائمه على الطاعنين فيهم وعلى على المطالبين لم يقل احد منهم إن السكوت على الطاعنين قتل الفتنة قتلا قتل الفتنه قتلا وكذا كان الحويني يقول إن السكوت عن الرد على الطاعنين قتل الفتنة قتلها كذا يدعى ويزعم ولا في الفتنة سقطوا لم يقل أحد من البكتة إن السكوت عن الطاعنين قتل الفتنة قتلها أو قال من تكلّم كلاما جديدا الطاقة الآخر عنده كلاما جديدا بأسفل كلامه عمي <تصفيق> كلامه عمي في يريد يريد يريد يريد يتكلم على الجديد بيريده هو لما يلاقي الجديد يريد يريد هذا الباب وهذا هو هذه القواعد والتي لا تنظر من عاله من عاله الخلفين قال الشيخ حسن حفظ الله المفهوم من قبر الحويني أننا لا نرد على المخالف ولو خالق رسول أهل السن وهذا يعني اكطال علم الزبط والتعديل الله أصبر هذا كلام, كلام شيخنا الشيخ الولد حسن عبد رابي البن يرد فعل حويني هم. قلت ومن تنارس ومن تنار حضر تناقض ولا خطا والله من تناقض ومن تناقض والتناقض في تصحيح لا. لا لا من تناقض في التصحيح ولا من تناقض في التصحيح من تناقض لا عند النسخه نسخه الكتاب صفحه كم 780 صفحه 80 الث... بعد 700 في السطر كم تقريبا صفر السادس تصحيف يعني في كلمة تناقض هي مكتبة فبدلقاف وسقطت النقطة من على الضار في الصغاب تناقض نعم قلت تناقض الحويمي ومن تناقض الحويمي أنه طالق قاعدته نعم ايتونه ولما طعن فيه بانه يكثر بالتجيره نعم دفع عن نفسه ولم يتذرع بالسقوط ايوه خلاف لما طعن عليه انه يكثر المغصبه على التجيره اخذ يتلاعب ويلف ويدور بل لقد سطط على طعن الخاص ردنا الرد على بعض اقوال الطاعنين فيه نعم وهي الاقوال التي وهي الأقوال التي وجد وهي الاقوال التي وجد رد رق... التي وجد رق... رد مقنعا عليها نعم <تصفيق> اما المطاعن والتي لم يجد ردا مقبولا عليها فقد اعرض عن الرد عليها <تصفيق> اثمن ذا اشتال فيه عندك ولجاء الى السكوت المريب حيث انه لا مخرج له منها الا التسليم للناقد البصير وهذا ما لا يريده ايوه <تصفيق> هذا ناقد نفسه يتناقد يعني في الوقت الذي يؤصل في هذه القاعدة البدعية أنه لا ينبغي أن يرد أن يرد أحد على أحد هو نفسه رد بل خصص على موقعه الخاص ركنا فيه الرد على بعض الطعون فيه ولكنه اختار الطعون التي وجد ردا عليها والتي قد يكون في بعضها طعن عليه غير حق فاختارها حتى يعني يحسن صورته وحتى يتجمل بهذا ضاربا عرض الحائط ومعرضا عن المطاعل الأخرى التي تعنى فيه بها بحق والتي تمس أصول أهل السنة هذا تلاعب منه فمن أشهر المسائل التي تعنى أريفيا ولا على الله تكون بحق الآن لكن يعني يخفي ويتلاعب مسألة هو التكفير بالكبيرة نعم ولم يأتي عنه كلام واضح يقال أنه يكفر بالكبيرة هكذا مطلقا ولكنه أتى عنه كلام واضح أنه يكفر المصر على الكبيرة فيذ يعرض عن عن الطعن الذي بحق وأنه يكفر مصر ويتغاد عنه ويدافع النفسي عن بمسألة أخرى نعم وطعن عليه به فيها وأنه يكفر بالكبيرة فقد يدفع النفسي أنه لا يكفر بالكبيرة ولكنه ترك المسألة الأخرى التي لم يستطع أن يرد عليها لأنه يتلاعب فيها ويتابع فيها نهج الخوارج ولكنه يعني يخفي أمره على اتباعه الذين يظن تروا به غير حق نعم استاذن امم انت بتتفاجئ اصلا ليه بالضبط نقول اخوك من الجزائر قوله أنا الحويني رقم واحد في الجزائر نعم وكذلك ولكن على رأس أهل الأهواء يعني رقم واحد فأهل الأهواء ليس رقم واحد فأهل السنة الذين تنكروا الأهل السنة وعلمائها فنحن منه ضراء نسأل أن يصلح أحوال أهل الجزائر وأن يكونوا, كل أن يكونوا كلهم على ما عليه عصام من التبرأ من الحويني أما ما به على العلماء وما ينتنقص به العلماء فكما قال الشيخ الإسلام رحمه الله في مجموعة الفتاوى الرد بالسب والشتم لا يعجز عنه أحد نعم احسنت احسنت بارك الله في الرد بالسب والشتم لا يعجز عنه أحد كله يستطيع أن يصب أن يشتم غيره ولكنه لا يستطيع أن يشتم يأتي بالأدلة العلمية وأن يقارع الحجة للحجة لا يستطيع هذا إلا العالم العالم البصير نعم نفتفي بهذا صلى الله عليه وسلم